موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوفقى وإلى الله آقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن ككفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما أملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ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 إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يُنِج الليل في النهار ويُنِج النهار في الليل وسخّر الشمس والقمر وسخّر الشمس والقمر كلّه يجري إلى أجل مسمى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 يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا بزي والد أو ولدي ولا مولود هو جاز عن والدي شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور